Amen. <laughs> Thank <laughs> Yeah. care. Take care. mm <laughs> متكئين فيها غلل الأرض إذا رأيتهم حسب I'm <laughs> دا <تصفيق> قابل موسوعه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>